بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاء ورسم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 آتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طل لكم عن شيء منه نفسا فقلوها نيئا مريم ولا تؤدوا صفحة أمواركم الذي جعل الله لكم قياهم ورزقهم فيها وكسوم وقولوا لهم قولا معروفا وابدر يتامها حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلست منهم رشدا فاذفعوا إليم أموارا ولا تأكلوا أسرافهم وذارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف أو كان كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم وأشفى شهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا لرجاء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قُرْبَى وَيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَأَنْفِقُوا مِنْهُ بِقُرْبَةٍ وَقَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا يَحْسَبْنَ مَا تُنْفِقُونَ خَيْرًا سَوًا ۚ إِنَّمَا يُحْسِنُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ ضُعَافًا قَاوِيَةً عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر يسر حظ الأنس ينفع إن كنا نساء أنفع قصنا تين فلاهن سلسا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف ولي أبوي كل واحد منهما السدس مما من ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورسه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوات فلهم السدس من بعد وسية ينصب أو دين أباؤكم وابناؤكم لا تدرون أن يقرأ لكم نفعا أريد أن تؤمن الله إن الله كان عليم حكيما ولكم اسم هذا رجس لم يكن لهن ولدا فإن كان لهن ولدا فلقوم الرضع مما تركنا من بعد وصييت نصين بها أو دين ولو أن الرضع مما تركتم لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولدا فلأنسوا مما من, من بعد وصييت توصون فإن كان رجل يرسل كلاة أنه رأته له أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدوس فإن كانوا أكثر من ذلك فمشركاء في السلسل بعد مصية مصابعة أعدين غير مضار وسية من الله والله العليم الحليم تلك حدود الله ومن يطلع الله ورسوله ويدخل جنات دير من تعد الأنهار وخاردنا فيها وذلك الفوز عظيم. ومن يعص الله ورسوله ويدخل والنار وخاردنا فيها ومعزاكم ويدنا والذي أدن الفاحشة من نساء يكون فاستشهروا علينا الرعد أمنينكم فإن شهدوا فامسكونا في الولود حتى يتوفى الموت ويجعل الله وَلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَإِنْ تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ رَحِيمٌ إِنَّمَا يَتَّقِي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ أَبْجَدْ كِتَابٌ قَرِيبٌ فَأَلَا يَكُونَ الْإِنْسَانُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وليست الطومة للذين يعمل الصياد حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن والذين يموتون من كفر أولئك أغتبنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين أملوا لا لكم أن النساء كرهم ولا تعضروهن لتذهبوا ببعض ما تعتبوهن إلا أن يأتين بفاحشة إلا أن يأتينهم في أحجاد مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كريتموهن فعسى أن تقرأ الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج مهاته من حذار النقين طار فلا تأخذون منه الشيء أتأخذونه بهتانا وإسم مبينا وَكَفَّتَ أَخْذُونَ هُمْ وَقَدْ أَفْضُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَلَٰكِنَّكُمْ نَسَاهُمْ غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا أولم تغنىكم ناتوكم بناتوكم أخو ناتوكم أمهاتوكم خالاتوكم بنات الأغنام ناتوالأخت وأمهاتوكم التي أرضونكم أخواتكم في حجوركم وربابكم في حجوركم النساء إكوم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بينه ولا جنح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخذن إلا ما قصّلَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمٌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ نَفَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بعد وَمَن لم يستطيع طَالِبًا إِلَّا أَن يَرْجِعَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْهُنَّ مَرَدٌّ إِلَيْكُمْ وَفَتَيَاتٌ كُنَّ مِنكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانْتَهُوا عَنِ الظَّنِّ إِنَّ الظَّنَّ ظُلْمٌ وَاتَّقُوا غير إِنَّ ولا خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ذلك لنخش العنة منكم أن تصبروا خير لكم الله وفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويعديكم سنن الذي من قبلكم ويتوا الله عالم والله يريد أن يتم عليكم يريد الذين يتبعون الشعبات انتملوا ميدا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 ومن يفعل ذلك حذوانا وظلم فصفى نصلي النار وكان ذلك على الله يسيرا إن تجدنوا كائر ما تنهون عنه نكفل عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضه لقد نصيب مما تسبوا والنساء نصيب مما تسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواري مما ترك الوالدان والأقربون ولا لينا حق ذي مالكم فأتون نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرياء يقومون عن نساء ما فضل الله بعض عَلَى بَعْضِهِمْ بعض مما أنفقوا من أموال فالصالحات القانتات حافزات للغير ما احفز الله والذي تخافون نشوزهن فعزهن وجرهن في المضاجر واضربهن في نطالبهن تبعين السبيل إن الله كان عليا كبيرا فإن خردوا الشقاق بينهما فبعصوا حكما من أهل وحكما من أهلها إن يريدها إسلاحين وفق الله بينهما إن الله كان علي من خبيرا وعبدوا الله لا تشغلوا يشعموا بالواردين إحسانا وإذن القربة وليتاولما الساكن ورجال زن القربة ورجال ورساولهم من السبيل وعملت إن الله لا حب من كان مختارا فخورا لذين مخرون يعلم الناس بالبقرات ولماء الله من فضلك وَاعْتَزِلُوا النَّارَ جَزَاءً مِنَ الْعَذَابِ وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ الْمَرْأَةَ أَنَّ السَّعْيَ عِنْدَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ عَلَا وَلَا يَحُدُّهُمْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ قَرِينَهُمْ فَسَاقَرْنَا قَرِينَهَا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَأَكَفَرُوا وَأَصَلُّوا الرُّسُلَ وَصَوَّبَهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَقْمُونَ بِالْحَدِيثِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُومُوا الصَّلَاةَ وَارْقُوا عَلَى مَا تَقُولُونَ وَلَا حَقَّ إِلَّا عَابِرِ السِّنِينَ حَتَّى ضَغْضِ السِّنُ وَإِن كُنْتُمْ مُرَافِعًا جَاهِدٌ مِنْكُمْ يُغَادِ أَوْ لَمَسَ مِنَ النِّسَاءِ وَلَمْ تَمَسُّهُمْ إِلَّا مَصِيْرًا طَيِّبًا فَأَمَّا السَّاهُونَ فَجَاءَهُم بَشَرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ مَن يَمُوتُ نَصِيبُهُ مِمَّا كَسَبَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ ظَالِمِينَ أَن رَّبَّهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِن كُنتُم مُّكَفِّينَ لَنُكَاتِبَنَّكُمْ وَلَنَسْأَلَنَّكُمْ سُؤَالًا مُّهِينًا مِّنَ الَّذِينَ عَلِمُوا حُرُوفَ الْكِتَابِ وَمَا وأنهم قالوا السمينة وأطانوا أسماء وانظرنا لك عن خير لما ولكن لا نعلم الله بكفر والعجم إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتابة أنه ما نزلنا مصدقا لما معكم من قولنا نتخص أولهم فنرد على دمارها أولنا الأهم كما لعن أصحاب السابق وكان الله مفعولا إن الله لا أكفر يشاء وما يشير بالله فقد يفترع اسم عظيمة ألم الذين ترى الذين في عنفسهم بلاه يزكون ليشها ولا يجرمون فتيلة قل ذلك فيبتر الله كذب وكفع به اسمه الذين هو تنصبا من الكتاب يؤمنوا بالجبد والطاقوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء هذا من الذين عملوا ولعك الذين عاون الله يلعن الله فلن تجعل نصيره أم نسب نصيب من الملوك فذن لا الناس سنتيرا أم يحسدون سلم تهم الله من فضله فقتلين لا يبرون الكتاب رحمة وآتانا أمرا فمنهم من أمنبى ومنهم عن وكراب جن والشعيرا كل ما عطى نجيت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليزوقوا الأعزاب إن الله كان عزيزا حكيمة والذين أروا من الصلاة دي سربوهم جنات من تحت إلى نعروا خارجنا فيها أبدا لهم فيها أزغار مطاردون صليلا إن الله يأمر أن تعدل ما تناهى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا لعل الله يعمي عنكم إن الله كَانَ سميعاً بصيراً يا أيُّوا الذين آطِيوا الله وَأطِيوا الرسول أول الأمر منكم فَإِن تَأْذَعْتُمْ فِي الشَّيْءِ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ الرَّسُولِ إن كنتم تؤمنون بالنَّوْمِ مِنْ أَخِرِ ذَلِكَ أَخِيرُ لم ترى الذين يزرحون انهم ابنهم امزل لكم امزل من القول الجوريزين يتحاكعوا إلى الطابة وقد امروا ان يكفروا به ويجعلوا الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيلهم تعالوا الى ما اعزلهم للرسول الرئيس المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبة مما قد عزيم ثم جاءوا ان يحلفون بالله ان ارادنا والتوفيق ولا غير الذين يعلم الله في قلوبهم رأيهم في أنفسهم قلما أليه ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا صلّوهم أنفسهم جاءهم كفّس الله وصفّلهم الرسول وجلّ الله أبا الرحمه فلا رب كريم حتى يحكم في ما شر بينهم في أنفسهم حجما من عقائد ولو أن كذبنا عليهم يقتلون أنفسهم ويخرجون من دياركم ما فعلوا لعاقلين منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون بك أخر لهم أشد تسمية وإذا اللاتين أملا دون عجل عظيمة ولادنا وصاات المستقيمة ويطيع الله والرسول فورا كما الذين أمر الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عسى أنك ذلك الفضل من الله والحباب الله عليما يا أيها من أغضوا حذركم فانفروا سباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن صابتكم مصيبتهم قال قد أنعم الله علي لما ما معه شهيدا ولين صل لكم فضل من الله يقول النكر لم تكن بينكم وبينهم ودته يا رديكم تمعم فافوز فوزا عظيما فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشُونَ حِياةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ وَيَغْلِفَ سَفَرَ نُؤْدِيهَا الرَّعْزِيمَةَ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصافين من الرجال والنساء والبلدان والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمه ألوها واجعلناها من لدهم كوليا واجعلناها من لدهم الذين عملوا يقاتلون في سبيل النعيم الذين كفلوا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنك إن إلى كان ضعيفا ألم تعني الذين يقينا لهم كفوه أجيكم أردهم الصلاة وعادوا الزكاة فلما أكذبوا يوم يخشون الناس لها خشية الله وقالوا ربنا لما كترت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى الدنيا قليل ولا غرض خير لِمَنْ اتقى ولا تظلمون فتيها إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصمهم حساد يقول هذا من عند الله وإن تصمهم يقول هذا من قل كلهم من عند الله فما لهذه القوم لا يكادون يفكهون حديثا ما أصعبك من حسنة فمن الله ما أصعبك من سيدة فمن نفسك ورسلناك الناس رسولك فاب الله شهيدا من يطعي الرسول فقد أطعاد الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولنا طعاكم فذا برزمي عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله فَأَعَجَهُمْ وَتَوَكَّ عُمَّهُ وَكَفَابِ الْهَوَكِيلَةَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَةَ وَكَلَمَ مِنْ دَوَرِ اللَّهِ لَوْجُمْ إِحْتِلاَفًا كَسِيرًا وَإِذَا جَاءُمَا وَمِنْ الْأَمْنِ عَلَيْخُوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوا إلى رسوله لأول الأبرم منه العلم اللذين يستمطعون منهم ربه عليكم ورحمته التمام الشيطان لا قنينة فقاتل في سبيل الله لا تقلق ولا نفسك وحرر المؤمن عصواه يكفى بعث اللذين قبل الله شدوا من يشفع شفاعة حسنة يكون له منها ومن يشفع شفاعة نسية يكون له نتفلون منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتأحية فحيوا بأحسن أو ردوا إن الله كان على كل شيء حصيبا الله لا إله إلا أولا يجمع أنكم العيون القيامة العربة فيه ومن أصدقوا من الله حديثا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ كسموا أن تعدوا من أضل اللَّهُ, الله بَيْنَهُمْ كَمَا أَرْسَلَ النَّهَارَ مِنَ اللَّيْلِ ۖ فَمَن يَعْتَذِ مِنَ الظُّلُمَاتِ يَنظُرْ لَهُ نُورٌ ۖ وَمَن يَغْشَ عَلَيْهِ الظُّلُمَاتُ فَإِنَّهُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ إلا الذين يصلوا إلى قوم بينكم وينهم يساقون وجاءوكم حسر صدورهم أن يقاتلوكم وينقاتلوا قومهم ولو أشهر الله ونسلطهم عليكم ونقاتلوكم فإن يعتذلوكم فإن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وألقوا إليكم السلام فأجهر الله عليهم السبيل ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إذا الفتنة أركسوا فيها فإذا لم يعتجلوكم يرقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فأخذوا مخطرهم حيث سقفتهم وأولئكم جعلنا لكم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقابة مؤمنة فدية مسلمة إلى علي إلا أن يصدقه فإن كان من قوم عدن لكم أو منهم فتحرير مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم يساقم علي وتحرير رقابة و لم ييد فسي مشار متبع توبة الله ك الله عليهما حكيمة وما يقل مؤمن مت الفجز و ج مخاردا في وود المال دعن عد عذااب عما يا أي الذي عمله إذا ضرب في س الله فب ولا تقول من عن القيك السسلام ل عند الله مغالم وكثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم تبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستمن قاعدنا من المؤمنين غيرون الضرر والمجاهد وفي سميلنا بأموال منفس فضل الله المجاهدين بأموال منفس على القاعدين درجا فكلم على الله الحسن فضل الله المجاهدين القائدين العظيمة درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفور ورحيما إن الذين توفاهم الملائكة والذين أنفسهم قالوا فيما قنوا قالوا إن المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ما تأجر فيها فرق ما لهم جهنم وساءت مصيرها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والذين لا يستطيعون حيلة السبيل فولاي كأصل الله, الله رفعا لهم وَمَن يَعْذِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِندَهُ عِوَضًا مُّرَافًا كَذَلِكَ وَسَاعَدُوهُ يَخُذُ مِن بَلَدِهِ وَعَيْنًا إِذًا رَّسُولٌ ثُمَّ إِذَاكَ الْمَوْتُ فَلَن يُعْذِرُوهُمْ وَلَن يُفْطَرُوا وَإِذَا غَدَوْتُمْ فِي أُمَمٍ وَلَكُمْ جَمَاعٌ أَن تَفْصُلُوا الصَّلَاةَ خِطْمَةً يَتَنَكَّرُونَ الَّذِينَ فإذا كنت فيهم فقمتنهم السرد وردهم طائفهم منهم معكم ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأتي الطائفهم أخرى ليصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم والذين كفروا وتغفرون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون أريكم إليتم ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَالذَّكَرُ مُثْنَى وَثَلاثَ وَأَرْبَعَةٌ ۖ وَأَقَلُّ هَٰذَا مَا لَاؤِدَةٌ بَيْنَكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ عُلِمْتُمْ ۚ فإِنْ هَاجَ قَنَايْتُمْ الصَّادِمَ الْقُرَاطِيَ وَطَوَّلُوا عَلَى جُنُوبِكُمْ فَعَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ فَاطِمٌ صَابًا نَّصْرًا كَذَٰلِكَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَوَقَّعُونَ مَوْقِتًا وَلَا يَرْجُونَ إِلَّا قَوْم إِن تَبُوتُمْ تَرَوْنَ فَنُمَيِّزُ عَلَيْنَهُم كَمَا تَرَوْنَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا إنها نزلنا إليك الكتاب الحقي تحكم بَيْنَ النَّاسِ ما أراك الله لا تكن للخائنين خصيما واستغفى اللَّهَ إن الله كان ولا تجادل عن الجزين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نسيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يميتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم أولئي جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل السوء ان يظن نفسه ثم يستغفر الله الا يجد الله غفور رحيما ومن يرسم اسما فان وكان الله علم حكيما ومن يكسل خطيئة واسما ثم يرمي ببليه فقد اهتمل بوتانا واسما مبينا فلو لا فضل الله عليك ورحمده لا تهم الطائفة ثم من يضلوا فما يضلون إلا أنفسهم ويضرون كم شيء فأنزل الله عليك لك ما لم تكن تعلم فكان فضل الله عليك عظيمة ناغر في كثير من نجوه إلا من أمر بصدقه ومعروف أو يسلح بين الناس ومن يفاق ذاك ومارضات الله فالزعف النؤدي غير ومن يشاق الرسول بعد ما تبيع ويتمع غلى رسمي المؤمن نولي ما تولى نوليه ما تولى ونصره جهنم الله لا يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك من الله فبضل الظلام بعيدا إن يدعون من دوني إلا إن أسهم يدعون إلا الشيطان مريدا لعنه الله وقال أتخذ أنه من عبارك نصيبا مفروضا ولو ظلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فيبتكن آذانا أعامل آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وقد خسر قصرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا قرورا أولئك مواهم جهنم ويجدون عنام أحيصا والذين آمنوا من السؤالات الساعة ودخلهم جنات تجري من تحت النار وخاذين في أبدا وعد الله حقه ومن أصدقه الله ما من الله قيلا ليس بمعنيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوء أن يجز به من يعمل سوء أن يجز به ولا من دون لا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذاكار أو غنسة ومؤمن فأولاك يدخلون الجنة وأجرون نقيرا ومن أحسن دين من من أسنى وجعل الله ومسلمة ملة إبراهيم حنيفة واتهدى الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماء وما في الأرض مكان الله بكل شيء محيطا ويستغفرون من النساء قل لا يفتيكم في النوم ولا يعاقبكم في الكذب في النساء اللاتي ناتوتنهن ما كتب لهن وترغبون أن تندحواهن والمسافين من البلدان وأن وما تفعلون من خير فإن الله كنبير وإن امراض خافض من بعض الشوزن وإن يراض فلا جنا عليهم أن يصلح بينهم الصلحة والصنوخ إن أحضرت الأنفس الشوحة وإن تحسنوا تتقوا فإن الله كانت ما تعملون خميرات وَإِن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والحرصة فلا كل الله كان غفورا من يتفرقون إن الله كل من استعدي وكان الله واضحا حكما ولا ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأرض ولقد وَصَّيْنَا الَّذِينَ وقتن الكتاب مِنْ قبل يوم ياقوم إنت أقول الله وإنت أكفر فإن الله فِي في السماء وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وَرَبَّنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْوَكِيلُ مَا يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَهَبَ النَّاسَ وَلَكِنْ أَغْرَقْنَاكَ أُكَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا فَلَنُغْنِهِ اللَّهَ اللَّهِ مَا سَوَاءُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ مَا كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فلا تتملحوا أن تعدلوا إن تلووا أو تردوا فإن الله كان بما تمرن خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبلك وما يلف من الله وما أقد يوكتم يوم اليوم الآخر فخذ الأذنار ما إن الذين عملوا السلم كبر السلمة عملوا السلم كبر السلمة إذن أذن أفر أن لم يكن الله لي أفر رمضان يهديهم سبيلها بشر المنافقين بأنهم عزايا وناليما فالذين تخذون الدافرين أوليما من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم عزة فإن العزة إلاها جميعا وقد نزل عليكم نلتاق نزاس من يوميات الله يكفرهم او يستاذوا بأفراد تخوضهمهم حتى يخوضوا في عجيس غيره انكم اذا مثلهم ان الله جعمل منافقين والكافرين في جنه جميعا الذين <تصفيق> يتربى الصلاة لكم فان كان لكم من الله قالوا معكم وان كان الكافرين اصيبوا قالوا ان نستحود عليكم وان نعكم المؤمنين الله يحكم عليكم يوم القيامة فمن يجعل الله الكافر الموحشين إن المرافقين يقعدون الله وقعدهم وهو قعدهم ولا قامون الصادقان وقسى سار يراون الناس يذكرون الله إن قنيلا مزرب زبين بين ذكرا وما يضل إلا عفرن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانهم مبينا إن المنافقين في الدارك الأسفل من النار وأنت إذا لهم نصيرا إلا الذين اتهابوا وأصلحوا وأعتسموا بالله وأخلصوا لهم من الله فأولاك مع المؤمنين والصوبة يؤت الله والمؤمنين أجراً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وعملتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله جاء بالسوء من القوي إلا من ظلم وكأن الله السميع العليم إن تبدو خيرا وتخفو تعفوا عن السوء فإن الله كافوا قديرا إلا الذين يكفروا بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون أن نؤمن بعضهم ونكفروا ببعضهم ويريدون أن يتغذوا بين ذلك السبيل أولئكم كافرون حقهم وأعتنالك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِاللَّهِ يَسْأَلُونَكَ عَن الكتاب أن إِنَّمَا الْعِلْمُ كتاب من وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَإِنْ من ذلك أُمَّةٍ أرنا الله مِنْ قَبْلِكُمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ من بعد فَقَالُوا أَرِنَا الْعَجَازَةَ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا إِلَى مِنْ بَعْدِ مَا جاءتهم البنية فعفونا عن ذلك مُوسَى سُلْطَانًا ورفعنا فوق الطور ميساقا وقلنا لهم الخبارة السجدة وقلنا لهم لا تعود في السمت وقلنا لهم ميساقا غليظة ثم نقيم ميساقا وكفرنا ياتي وقد نورم يا أبي غير وقوم قلوبنا غولف بل طلع الله على بكفرن فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرن قوم على مريم بورتة عظيمة وقال إن قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتل هو مع الصابورة إن شُبِّه لهم وإن الذين أختلفوا فيه في شرٍّ منه ما لهم بشيء من العلم إلا تمغزاً وما قتلوه يقينا من رفع الله له وكان لازم الحق مال وإن من أهل القتاب إلا ليهم من قَبْلَ قبل موت ويوم القيامة يكون عالم شهيدا فبظلم من الذين آلوا حرمنا وعالم طيبات أحلتهم وبالصد ما عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدموا الناس بالباطل واتلنا من عذاب أليما لكن راسبون في علمهم والمؤمنون يؤون الرما والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك السنوات المجرى العظيمة إن أوحينا إلك كما أوحينا إلى المحلم النبينا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإساق وإلى أقبال أسباط داود الزبورة. ورسولاً قد قصصناه عليك من قبل ورسولنا من أخصصه عليك وكلب الله مسا تقليماً رسولاً مبشرين ومنذرين لا يكون الناس عن الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزاً حكيماً لكن الله يشهد أنزل إليك أنزلوا بعلمه والملايك تشهدون وكفروا بالله الشهيداً إن الذين كفروا سد من سبيلنا قد ضلوا ضلالاً. بعيدا إن الذين يكفروا وظلموا لم يكن إلا أن يغفر لهم ولا ليجعوا طريقا إلا طريق جهنم خالدنا فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاء أعاكم الرسول بالحق للرب فأمنوا خيرا لأكون لكم وإن فإن لله ما باسم ودو الأرض وقال الله عليم حكيم يا اهل لَا لا تروفين انكم تقولون الله الا الحق ان والمسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكرمته والبا الى مريم باركته والنقاء الى مريم روح منه فامنن بالله ورسوله لا خير لكم الله سبحانه وهي يكون له ولد له ما في السماء ما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنقف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنقف عن عبادته ويستكبر فسيحشر منه فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم نورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنقبوا واستكبروا فيعزلوا عذابا أليما ولا يجدونهم دون الله ولي ولا نصيرا يا أبوالناس قد جاءكم راه من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسأدخلهم في رحمة منه وفضل من وفضل ميادهم من إسراطا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إني مرء هلك ليس لو ولد وله أختم فلا ما ترك وهو يرزها إذا لم يكن لها ولادة فإن كانت أسنتين فلا هم أسفل وسال مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال أو نسا فلذكر مثل حظ الأنسين يبين الله لكم أن, أن تضلوا يغين الله لكم أن والله كل شيء عليم